119. وكان الله ظفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو ك في الكتاب مسبورا، وإذ أخذنا من النبائن ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بالمرأة، وأخذنا منهم 111. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم من أسفل منكم واذجاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلئ المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ان وعدنا الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة, يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنه ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار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 ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحه عليكم فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي غشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدا بألسنة حداد أشحَّة على الخير أولئك. خذ الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وأي أت الأحزاب يودو لو أنهم بادون في الأعراب بادون في الأعراب يسألون عن أن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما يرأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا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 ب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفل الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقد ففي قلوبهم الرعب فريقا فقتلون فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا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 يا الله عذلي محسنات منكن أجر عظيم يا نساء أنبي من يأتينكن بفاحشة مبينة يضع عفلها العذاب, العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك من النساء إن تقيتٌ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضا فيطمع الذي في قَلْبِهِ مرض وقلن قولا عروفا وقلنا في بيوتكم ولا 126. واتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى 127. الصلاة الزكاة الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت, أهل البيت ويطهركم تطهيرا 129. ما يتلى في بيوتكن من آياتكم الحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن للمسلمين وال穆سلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانات الصادقين الصادقات الصابرين والصابرين الصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذائقات أعد الله لهم عفراء أعد الله لهم النظيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديانهم في أزواج أدعيائهم لذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سن الله في الذين خلوني قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه, ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حساب ما كان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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا 121. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 122. المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا 124. وطلقتموهن من, من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهمن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي قلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يملك منا فَاللَّهُ مِنَّا فَاللَّهُ عَلَيْكَ وَبْنَاتِ عَمِّكَ وبنات عماتك وبنات لكن لدينا جرنا معك وامراء وامراء مؤمنتنا ان وهبت نفسها للنبي نبينا ان نبينا النبي ان لك لك من دون المؤمنين ازواجهن وما ملكت أيمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجمن تشاء منهم وتؤين إليك من تشاء ومن بتغيتا من, من عزلت فلا جناح عليه ذلك أدناه ثقرا عيونهم ولا يحزن ويرضين ويرضين بما تيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحب.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 أولئك الذين لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم طعام غير ناظرين غير ناظرين ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا فانتشروا, فإذا فانتشروا ولا مستأنسين لحديث <تصفيق> ذلكم كان يعذ النبي فيستحي والله لا يستحي من الحق وإذا متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وما كان لكم أن رسول الله ولا انت تنكح ازواجه ولا انت تنكح ازواجه من بعده ابدا ان ذا ذلك كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله We are اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملو بمتأنو وإثما بينا. وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينت المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في لَنُغْرِيَنَّكَ لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ثم لَا لا فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا قليلا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 قَدَرًا انا فضلون السبيل ربنا اتهم قيافين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا